كلما طلبت طرفي بين اقدام وخوفي يستفز الظلم منافسي لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم انفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي دولة الاسلام اني قادم كالرعد قصفي في حياض الموت ورد يرعب الكفار يشفي اشبع الاعداء طعانا اقطع الراس بعنفي جنان الخلد دوما لف آمالي ولا في جنة فيها نعيم ترتقي عن كل وصفي يا لموتي كم سيوحي من شباب الدين خلفي من شباب الدين خلفي كلما قلبت طرفي بين اقدام وخوفي استفز كل منافسي لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم أنفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي سوف أمضيناً أباني لدموع أو بعاطفي فلأمي إذ تريد الخير برفع الأكوفي ليست جدي دمعة تهرق في جبن وضعفي إن هذا الدين يلغي فارس قائد زحفي أجدد المسلم حق وارض الرحمن يكفي ربي يا أرض حتى ترتوي من فرط نزفي ترتوي من فرط نسفي كلما قلبت طرفي بين أقدام وخوفي استفز الزبو المنافس لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم أنفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي كلما قلبت طرفي بين انقدام وقوفي يستفز الضم المنافس لمسير نحو حاتفي شاعر للموت مامن قال عمر يغنم انفي بل لا يكون الموت عزا تحت سيفي بينما بال لا يكون الموت عزا تحت سيفي بينما لا يكون الموت عزا تحت سيفي